ثُمَّ عَوْنٌ لِلْكَذِبِ اكْتَانُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءُوا كَفَحْقُونَ بَيْنَهُمْ أَوْ احْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط إن الله يحب